والتحذير من حال بني إسرائيل التفسير سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود ألف لام الف هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره ولها حكمة ومغزى حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله.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 الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب أولئك على هدى من ربهم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 الذين فسد ظاهرهم وباطنهم فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم فإن ذارك لهم وعدمه سواء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 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر ولكنهم لا يشعرون بذلك لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى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 ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا نهوا عن الافساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون والحقيقة أنهم هم أصحاب الافساد، ولكنهم لا يشعرون بذلك ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد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 أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَضْعَفُونَ وَإِذَا الْتَقُوا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا صَدَّقْنَا بِمَا تُؤْمِنُونَ بِهِ يَقُولُونَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم ولكن نوافق المؤمنين ظاهرا سخريه بهم واستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ إِلَى الْحَقِّ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول بكم لا ينطقون به عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم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 فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه يكاد البرق يخطف أبصارهم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 يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه ياخذ أبصارهم كلما ومضى البرق لهم وأضاء تقدموا وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق فكان المطر مثلا للقرآن وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم احيانا وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فهو الذي جعل لكم الأرض بصاطا ممهدا وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم يا أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها ولهم في الجنة أزواج مبرئة من كل ما تنفر منه النفس ويستقذر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع إن الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر والناس أمام هذا نوعان مؤمنون وكافرون فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها فيأتي الجواب من الله إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته كالمنافقين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 الذي أخبرت به الرسل قبله ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ ثُمَّ يُمِيتُكُم ثُمَّ يُحْيِيكُم ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْرَكُمْ أَيُّهَا الْكُفَّارُ لَعَجَبَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشَاهِدُونَ دَلَائِلَ قُدْرَتِهِ فِي أَنْفُسِكُمْ فَقَدْ كُنْتُمْ عَدَمًا لَّشَيْءٍ فَأَنشَأَكُمْ وَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ هُوَ يُمِيتُكُمُ الْمَوْتَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُحْيِيكُم الحياة الثانية ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات وهو الذي أحاط علمه بكل شيء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 قال إني أعلم ما لا تعلمون يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما، قائلين، ونحن أهل طاعتك، ننزهك حامدين لك، ومعظمين جلالك وكمالك، لا نفتر عن ذلك، فأجابهم الله عن سؤالهم، إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم، والمقاصد العظيمة من استخلافهم، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى اسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك ألفاظها ومعانيها ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون إنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك قال يا آدم أم بهم بأسمائهم فلم ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعندئذ قال الله تعالى لآدم أخبرهم بأسماء تلك المسميات فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم وإذ قلنا سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه في أي مكان من الجنة وإياكما أن تقرب هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكون من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به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 حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كان فيها وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأخذ آدم ما القى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقبل الله توبته وغفر له فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم قلنا نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا ترهبون يا ابن انبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتاليه عليكم واشكروها والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي فإن وفيتم به أو فيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة واتقوا غضبي وعذابي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وَأَن تَعْلَمُونَ وَلَا تَخْلُطُ الْحَقَّ الَّذِي أَنْزَلْتُهُ عَلَى رُسُلِي بِمَا تَفْتَرُونَ مِن أَكَادِيбِ وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ فِي كُتُبِكُم مِن صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِكُم بِهِ وَيَقِينِكُم مِنْهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُ مَعَ ال وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله أفلا تنتفعون بعقولكم واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاطلبوا العَوْنَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِكُمْ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ بِالصَّبْرِ وَبِالصَّلَاةِ الَّتِي تُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَتَصِلُكُمْ بِهِ فَيُعِينُكُمْ وَيَحْفَظُكُمْ وَيُذْهِبُ مَا بِكُمْ مِنْ ضُرّ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَاقَّةٌ وَعَظِيمَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاضِعِينَ لِرَبِّهِمْ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا أبناء بني يعقوب اذكروا نعم الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم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 واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامه وقايه بفعل الاوامر وترك النواهي ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيه شفاعه أحد بدفع ضر أو جلب نفع الا بإذن من الله ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا ولا ناصر لهم في ذلك اليوم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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم امعانا في اذلالكم واهانتكم وفي انجائكم من بطش فرعون واتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون واذا فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذكروا من نعمنا عليكم أنشققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه فانجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى أربعين ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نآخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانه فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمِنْ نِعَمِنَا عَلَيْكُمْ ان ارسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض وانزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها ولكن ظلموا انفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم اكلا هنيئا واسعا وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعره مستهزئين بأمر الله تعالى فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قَد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَذَكُرُوا مِن نِّعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَمَّا كُنتُمْ فِي التِّيَه وَنَالَكُمُ الْعَطَشُ الشَّدِيدُ فَتَضَرَّعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَبِّهِ وَسَأَلَهُ أَن يَسْقِيَكُمْ فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلكم وانبعث منها الماء وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك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 اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعوا الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار لكنه أكبر وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدودا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 إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئه وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد آمرين لكم بأخذ ما انزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فما كان منكم الا ان اعرضتم وعصيتم بعد اخذ العهد المؤكد عليكم ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الاعراض والعصيان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها. فيستحق عقوبتها وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين أتجعلنا موضعا للاستهزاء فقال موسى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 فافعلوا مَا تؤمرون قالوا لموسى ادع لنا ربك حتى يبين لنا صِفَةَ الْبَقَرَةِ التي أَمَرَنَا بذبحها فقال لهم إن الله يقول إنها بَقَرَةٌ ليست كبيرة السن ولا صَغِيرَةً ولكن وسط بين ذلك فبادروا بامتثال أَمْرِ ربكم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع ربك حتى يبين لنا ما لونها فقال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادع لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة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 فذبحوها وما كادوا يفعلون فقال لهم موسى إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر وعندئذ قالوا الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره حتى تنازعتم والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم الدلائل البينه على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الْمَوَاعِظِ الْبَلِيغَةِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ حَتَّى صَارَتْ مِثْلَ الْحِجَارَةِ بَلْ أَشَدُّ صَلَابَةً مِنْهَا فَهِيَ لَا تَتَحَوَّلُ عَنْ حالِهَا أَبَدًا وأما الحجارة فتتغير وتتحول فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من اعالي الجبال خشية من الله ورهبه وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه أفتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مِنْ تَنَاقُضَاتِ الْيَهُودِ وَمَكْرِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا لَقِيَ بَعْضَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة ولكن حين يخل اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها وسيظهرها لعباده ويفضحهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون ومن اليهود طائفه لا يعلمون التوراه الا تلاوه ولا يفهمون ما دلت عليه وليس معهم الا اكاذيب اخذوها من كبرائهم يظنون انها التوراه التي انزلها الله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 فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكذبون به على الله وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا اياما قليلا قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده أو أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ماكثين فيها ابدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها ابدا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم إن صرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه وَإِذْ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ثم اقررتم وانتم تشهدون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 ما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقَتُلُونَ ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كاحياء الموتى وإبراء الاكمه والأبرص وقويناه بالملك جبريل عليه السلام أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون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 بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والانجيل في الأصول العامة الصحيحة وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به فلعنه الله على الكافرين بالله ورسوله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 وللكافرين عذاب مهين بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فاستحقوا غضبا مضاعفا من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسبب تحريفهم التوراة من قبل وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون ام بياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين واذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن قل أيها النبي جوابا لهم لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا بما جاءوكم به من الحق ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه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 قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر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 إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنوا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله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 والله بصير بما يعملون ولتجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيره ذليلة بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ والله مطلع على أعمالهم بصير بها لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم بها قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل أيها النبي لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن من الله مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل ودالا على الخير ومبشرا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم فمن كان معاديا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد انزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نقضه فريق منهم بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد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 ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بها مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاقا ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبينا له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا أي راع أحوالنا لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا أي انتظرنا نفهم عن ما تقول وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور وللكافرين بالله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 والله ذو الفضل العظيم ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده والله صاحب الفضل العظيم فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل أو بما هو مماثل لها وذلك بعلم الله وحكمته وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض يحكم ما يريد فيأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل كقولهم أرن الله جهرة ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد الذي في أنفسهم يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق من الله فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله فيهم وقد أتى أمر الله هذا وحكمه فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم فقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به إن الله بما تعملون بصير فيجازي كلا بعمله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة قل أيها النبي رادا عليهم هاتوا حجتكم على ما تزعمون ان كنتم صادقين حقا في دعواكم بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان وله ثوابه عند ربه ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المسلمين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح وكل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به والأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق مشابهين في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين حين كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم من الكتب فلهذا يحكم الله بين المختلفين جميعا يوم القيامة بحكمه العدل الذي أخبر به عباده بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما يأمر عباده بما شاء فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة أو أخطأتم في القبلة أو شق عليكم استقبالها فلا حرج عليكم لأن الجهات كلها لله تعالى إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره عليم بنياتهم وأفعالهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله له ولدا تنزه وتقدس عن ذلك فهو الغني عن خلقه وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه بل له سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات والأرض كل الخلائق عبيد له سبحانه خاضعون له يتصرف فيهم بما يشاء بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق وإذا قدر أمرا وأراده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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم انا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مريت فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وليس عليك إلا البلاغ المبين ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم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 بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه قل إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقا لا ما هم عليه من الباطل ولئن حصل الاتباع لهم منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجارات أهل الباطل الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب.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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَعْفُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وِقَائَةً باتباع اوامر الله واجتناب نواهيه فانه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فيه اي فداء مهما عظم ولا تنفعها فيه شفاعه من احد مهما على مكانه وليس لها نصير ينصرها من دون الله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 لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم واسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعله امنا لهم لا يعتدى عليهم فيه وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقدار والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاه وغيرها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 وبئس المصير واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه رب اجعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء وارزق أهله من أنواع الثمرات واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر قال الله ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا واجعل من ذريتنا امه مستسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك إنك انت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم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 ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة فقال مجيب الرب أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين ووصى بها كذلك يعقوب أبناءه قال مناديين أبناءهما إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا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 إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاب إلها واحد لا شريك له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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال اليهود لهذه الأمة كونوا يهودا تسلكوا سبيل الهداية وقال النصارى كونوا نصارى تسلكوا سبيل الهداية قل أيها النبي مجيبا إياهم بل نتبع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدا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 والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعاوى الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب وآمنا بالتوراة التي اتاها الله موسى والإنجيل الذي آتاه الله عيسى وآمنا بالكتب التي اتاها الله الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض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 وهو السميع العليم فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء فلا تحزن أيها النبي فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم فهو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا فلا أحسن دينا من دين الله فهو موافق للفطرة جالب للمصالح مانع للمفاسد وقولوا نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أيها النبي لا تجادلوننا يا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينه منا لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق فإن ذلك لا ينفعكم فالله هو ربنا جميعا لا تختصون به ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها وكل سيجزى بعمله ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة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 ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ام تقولون يا اهل الكتاب ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والانبياء من ولد يعقوب كانوا على مله اليهوديه او النصرانيه قل أيها النبي مجيبا إياهم أأنتم أعلم أم الله فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسوله وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب وليس الله بغافل عن أعمالكم وسيجازيكم عليها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع بعمل غيره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 إلى طريق مستقيم لا وجاج فيه ولا انحراف وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حقا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 من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مريت فيه، إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلاله على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده.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 بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم وخشوني ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن اي مكان خرجت ايها النبي واردت الصلاه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 يوفقهم ويعينهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تدركون حياتهم لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات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 إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء وإنا إليه عائدون يوم القيامة فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِكَ الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَهُمْ ثَنَاءٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي مَلَأِ الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَرَحْمَةٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الجبلين المعروفين بالصفا والمروه قرب الكعبه من معالم الشريعه الظاهره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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم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 إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض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 وقال الضعفاء والأتباع ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات واحزانا وليسوا بخارجين أبدا من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يا ايها الناس كلوا مما في الارض من حيوان ونبات واشجار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 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو رسله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 اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور قالوا معاندين بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد أي اتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي اتِّبَاعِهِمْ لِآبَائِهِمْ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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله واباحها لكم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال اولئك ما ياكلون في بطونهم حقيقه الا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار ولا يكلمهم الله يوم القيامه بما يحبون بل بما يسوؤهم ولا يطهرهم ولا يثني عليهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مُفَارَقَةٍ وَمُنَازَعَةٍ بَعِيدَةٍ للحق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرَقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى فإن عفى المقتول قبل موته أو عفا ولي المقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه فعلى من عفا اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى وعلى القاتل أداء الديه بإحسان من غير مماطلة وتسويف وذلك العفو وأخذ الديه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 يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الامم من قبلكم لعلكم تتقون الله بان تجعلوا بينكم وبين عذابه وقايه بالاعمال الصالحه ومن اعظمها الصيام اياما معدودات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 وفرضه على كل بالغ قادر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 الدينية والدنيوية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم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 علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذريه وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل ثم اكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات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 قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة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 فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة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 فيما يكون سببا لهلاككم وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى فإذا منعتم من إتمامها بمرض أو بعدو أو نحو ذلك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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم اثم ان تطلبوا الرزق الحلال بالتجاره وغيرها في اثناء الحج فاذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين الى مزدلفه ليله العاشر من ذي الحجه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 سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اسْأَلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سُؤَالَ تَوْبِيخٍ لَهُمْ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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس امه واحدة متفقين على الهدى على دين أبيهم آدم حتى اضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف في الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة إلا الذين أعطوا علمه من اليهود بعدما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده لا يسعهم الاختلاف فيه ظلما منهم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 وما تفعلوا ايها المؤمنون من خير قليلا كان او كثيرا فان الله به عليم لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون يَسْأَلُكَ الناس أَيُّهَا النبي عن حكم القتال في الْأَشْهُرِ الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب قل مجيبا إياهم القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر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 لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولاية على اليتامى كيف يتصرفون في التعامل معهم وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وأعظم اجرا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 ويدخلن في دين الإسلام، وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان، ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. ولا تزوج المسلمات رجالا مشركين، ولا عبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك، ولو أعجبكم. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء.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 توابين ويحب المتطهرين ويسألك أصحابك أيها النبي عن الحيض وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة قل مجيبا إياهم الحيض اذى للرجل والمرأة فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل فاذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي اباح لكم طاهرات في قبلهن ان الله يحب المكثرين من التوبه من المعاصي والمبالغين في الطهاره من الاخباث نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار فاتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم إذا كان في القبل وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حلفهم وهو ما يعرف بالإيلاء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 والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في شرعه وتدبيره الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءَكُمْ فَقَارِبًا انْتِهَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَل{كُمْ أَن تُوفُّوا لَهُنَّ أَوْ تَسْرَحّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن اولادهن سنتين كاملتين ذلك التحديد بسنتين لمن قصد اكمال مده الرضاعه وعلى والد الطفل نفقه الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق فإن أراد الأبوان في طام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم ولا اثم عليكم في التلميح بالرغبه في خطبه المعتده من وفاه او طلاق بائن دون التصريح بالرغبه كان يقول اذا انقضت عدتك فاخبريني ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن فأباح لكم التلميح دون التصريح واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة واعلموا ان الله يعلم ما تضمرونه في انفسكم مما اباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا امره واعلموا ان الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبه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 حقا على المحسنين لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر وإنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقَرَبُ لِلتَّقَوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وان طلقتم زوجاتكم اللاء عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد اوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى اليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كن رشيدات أو يسمح الازواج انفسهم ببذل المهر كاملا لهن وان تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته ولا تتركوا ايها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون بصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله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 والله عزيز حكيم والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم ازواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكن والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت فإن خرجن قبل اكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب والله عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره وشرعه وقدره هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا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 على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المجتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلُوفٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 وسيجازيكم عليها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة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 ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا لنبي لهم أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله فقال لهم نبيهم لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله قالوا منكرين ظنه فيهم أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله؟ مع وجود ما يقتضي ذلك منا فقد أخرجنا اعداؤنا من أوطاننا واسروا أبناءنا فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده وسيجازيهم على ذلك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 مثل العصا وبعض من الألواح ان في ذلك لعلامه بينه لكم ان كنتم مؤمنين حقا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم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 قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم إن الله مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال ومن لم يشرب منه فانه على طريقتي ويصاحبني في القتال الا من اضطر فشرب مقدار غرفه بكف يده فلا شيء عليه فشرب الجنود الا قليلا منهم صبروا على عدم الشرب مع شده العطش فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه قال بعض جنوده لا قدرة لنا ليوم على قتال جالوت وجنوده وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاق الله يوم القيامة كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفه كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه فالعبرة بالنصر بالإيمان لا بالكثرة والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم ولم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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود قائدهم جالوت واتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم فجمع له بينما يصلح الدنيا والآخرة ولولا أن من سنة الله أن يرد بعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم واتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته كإحياء الموتى وإبراء الاكمه والأبرص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 والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا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 فلا حاجة به إلى اكراه أحد عليه قد تميز الرشد من الضلال فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها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 والله لا يهدي القوم الظالمين هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغى فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها قال الطاغية عنادا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 والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائه عام ثم بعثه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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها؟ وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة قال هذا الرجل متعجبا كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها فأماته الله مدة مئة عام ثم أحياه وسأله فقال له كم مكثت ميتا قال مجيبا مكثت مدة يوم أو بعض يوم قال له بل مكثت مئة سنة تامة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 فأمره الله وقال له خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك وقطعهن ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن ثم نادهن ياتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة وعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه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 ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول او الفعل لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إذاء بالمن على المتصدق عليه والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ما له رئاء الناس كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب فأصاب ذلك الحجر مطر غزير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 فقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة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 واعلموا أَنَّ الله غني حميد يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه وأنفقوا مما أَخْرَجْنَا لكم من نبات الأرض ولا تقصدوا إلى الرديء مِنْهُ فتنفقوه ولو أُعْطِيَ لكم ما أخذتموه إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته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 عليم بأحوال عباده يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا اولو الألباب يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده ومن يعطى ذلك فقد اعطي خيرا كثيرا ولا يتذكر ويتعظ بايات الله الا اصحاب العقول الكامله التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم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 والله بما تعملون خبير إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقة صدقتكم وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها لأنه أقرب إلى الإخلاص وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها والله بما تعملون خبير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 وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم لأن الله غني عنه ولتكن نفقتكم خالصة لله فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص فإن الله لا يظلم أحدا ولما ذكر الإنفاق في سبيله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 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الليل والنهار سراً وعلانية بلا رياء ولا سمعة فَلَهُمْ ثَوَابُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِي مَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمه ولما رغب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك وهو الربا فقال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 لا يقومون يوم القيامه من قبورهم الا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه ذلك بسبب انهم استحلوا اكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما احل الله من مكاسب البيع فقالوا انما البيع مثل الربا في كونه حلالا فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه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 إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله واتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله بان تمتثلوا اوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبه بما بقي لكم من اموال ربويه عند الناس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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فاخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه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 كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ إِذَا تَعَامَلْتُم بِالدَّيْنِ بِأَنْ تَدَايِنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ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 ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم وان كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقه الدين فيكفي ان يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق يكون ضمانا لحقه الى ان يقضي المدين ما عليه من دين فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا اشهاد ولا رهن ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة ولا يجوز له أن يكتمها ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر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 آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا كذلك كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله وقالوا سمعنا ما امرتنا به ونهيتنا عنه واطعناك بفعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه ونسالك ان تغفر لنا يا ربنا فان مرجعنا اليك وحدك في كل شؤوننا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا الا ما تطيق من الاعمال لان دين الله مبني على اليسر فلا مشقه فيه فمن كسب خيرا